بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء فطرت انشقت وإذا الكواكب, وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وإذا البحار فجرت فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالملح فصارت بحرا واحدا وإذا القبور بعثرت بحثت وقلبت رابها وبعث من فيها من الموتى أحياء علمت نفس ما قدمت وأخرت قيل ما قدمت من عمل صالح أو سيء وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة وقيل ما قدمت من الصدقات وأخرت من التريكات يا أيها ما غرك بربك الكريم ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك والمعنى ماذا أمنك من عقابه الذي خلقك فسواك فعدلك قرأ أهل الكوفة بالتخفيف أي فصرفك وأمالك إلى أي صورة شاء حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا وقرأ الآخرون بالتشديد أي قومك وجعلك معتدل الخلق والأعضاء في أي صورة ما شاء ركبك قال مجاهد في أي شبه من اب أو أم أو خال أو عم وذكر الفراء قولا آخر إن شاء في صورة إنسان وإن شاء في صورة دابة أو حيوان آخر كلا بل تكذبون بالدين بالجزاء والحساب وإن عليكم رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم كراما كاتبين كراما على الله كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون من خير أو شر إن الأبرار لفي نعيم الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يدخلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين ثم عظم ذلك اليوم فقال وما أدراك ما يوم الدين كرر تفخيما لشأنه فقال ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا قال مقاتل يعني لنفس كافره شيئا من المنفعه والامر يومئذ لله اي لا يملك الله في ذلك اليوم احدا شيئا كما ملكهم في الدنيا